Surah al Amen. صلاة فارسلون إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ Fuck off. ولا تزال تقلع Hoi Zorg. Go <laughs> و جاء One myth. Zem. Why the وأنحكم Lina والله أعلم بما كانوا يكتبون 119. لو لا ينهىهم الرقبانيون والأحبى قولهم الإثم وأكلهم 119. وقالت اليهود يدون Nie والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا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 Shaddan asyad, wat degenen en thee We gaan ervan I uh, uh, think <laughs>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 Lekker, lelendig, lelendig,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 Verder is het niet te je Samen met u, أنك أرنت الخبيث فتقم الله يا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 Amin. Dhālika aḏnā ʾaytu biš-šahādatu ʿalā wajhihā ʾaytu biš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 Voorzitter, ik ben de eerste de تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفق فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمام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 Sikkunnen, in de وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم Want والعزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات we gaan niet verder met dezelfde dingen. We gaan niet verder met dezelfde dingen. We gaan niet لفضيله وال.